وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضيغ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معطبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله